119. قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 110. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 111. أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كره لو أن ك فكون من المحسنين ب ق جك آ فكذبت فكذب ت وك بر ت كنت من الكافين ويوم القياام تين كذب على الله أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لَهُ مُنَقِّلَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يُكَفِّرُ بِآيَاتِ اللَّهِ الْأُولَىٰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ من قابلك لن نشركك لا يحبطن عملك ولن تكون من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شاء الله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 وَاُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزْمُورًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْ